بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فليزل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بناطر السعد رحمه الله وتعالى وهو الموسوم بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ولازلت قراءتنا في صورة البقرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى أن حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يَأْفِكُمْ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم. والذي لا يفهم هذه القاعدة يضل وينحرف. إن كان داعيا حتر لو ذلك او ترك الدعوه لأن الابتلاء والامتحان والاختبار الابتلاء بالسراء والضراء بالبلية والعصية بالمنحه والمحنة ونبلوكم بالشر والخير فتنه دي سنة. فالذي لم يثبت عند هذه الابتلاءات ويعلم انها من عند الله سبحانه وان الله اراد من ورايه خيرا به إذا ما, اذا ما ثبت ترك انا احنا في الطريق الان اتصل احد الاخوه يقول فلان يعلم الاخوه جاءوا الان انا خلاص انا احلى لحيتي ولا عدتم ربي لحيتي خلاص انا احلاها دا الاخوه بيتصرفوا مش عارف ايه اما الاخوه يتصرف تصرفات مشينة مثلا اخت تصرف غلط ثم تحلى لحيتك طب وانت تصر ملحيتكم في الصروف الاخر ولو كل الناس تصرفوا غلط ما لهذا هذا ولا اللحيه ليه لانه ما يعرف هذا قد يبتلى الانسان من اخ من شيخ قد يبتلى الانسان من اقرب الناس اليه قد يبتلى الناس من الإنسان من هذا لكن يصبر يصبر ما علاقه هل الذنب في اللحيه عشان احلقها هو الذنب في الثوب عشان اطوله هو الذنب في الصلاة عشان اترك الصلاه خلاص مش اصلي هو الزنب في هذا؟ إنما يحكم على الإسلام من تصرفات الأشخاص ولا على الأشخاص في الإسلام؟ يحكم على الأشخاص في الإسلام أنا إذا أساء أنا الذي أساء مش الإسلام انا ملتح وأسأت تنسب الإساءة لي مش للإحلة إنما ده دا أمر دارج على السنة الكثير يا عم خلاص أنا زهقت أنا والله أحلقها خلاص عشان حد ما عادش حد يجيلي ان لا وين لا يراجع حكمك حكم من حلقه حكمك حكم من حلقه لانها إنما رمز هي للسنه ورمز للاستقامه وانت ما استقمت انت سافت اليها الان اذ نسبت الي تقصير الآخرين. على كل هذه قاعده مهمه جدا ام حاسبه ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين قالوا قال يخبر تعالى انه بد ان يمتحن عباده الضراء والضراء والمشقة بالعكس يا اخوان نواصل انفسنا على الابتلاء الاعظم كمان اذا استقمنا حسب الناس ان يصرقوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وعلى قد فتمنا الذين من قبله قبل الشتك الابتلاء ممكن يكون قليل ستبتلى اكثر قبل حجاب حجابك يمكن ابتلاء اقل سيكون اكثر معروف هذا معروف زي بيقولوا الدنيا ممكن تتقفل في وشك تروح دائما ماليك الشغل عن دينا تروح تتجوز ما بنجوزش الناس بيدقون تروح مش عارف سأدق ما مش بناخد الناس دي قد تفتالى ابتلاء شديد تضييق الامور طب تعمل ايه با تعمل ايه ولا يجي لك اخي مسلا مسافة جلعاء بس هو كل المسألة اه ان انا احلال حتي واطول عنك وظيفا وظيفة كويسة ودخلها كويس بس هيرفدوني منها ليه الصنع كذا دي كلها مصب واحد لهذه القاعدة هذه القاعدة ولهذا احنا نقول يا اخوان القرآن مش انه يعني اه اه اه لم ينزل القرآن بس لنجعله في مآسم او في مناسبات خاصة او كذا انما القرآن نزل هداية للناس هداية للناس ولهذا احنا بنقول دايما ايه واحده تكفي الانسان لو وعقل ما فيها كمنهج للحياة ولهذا لازم نأخذ طريقة القرآن في التربية طريقة القرآن في الدعوة وانت بتربي رب على طريقة القرآن وانت بتابعه وتابعه بطريقة القرآن قرآن تربية منهج تربية منهج دعوة منهج متكامل هذه القضية قضية سهلة قضية عظيمة جدا مسألة الابتلاء هذه والصبر على هذا الابتلاء وغير ذلك يا ما تحصل انتكافات لكثير من الاخوه بسبب عدم فقه هذه القاعد لو جاي دار ومتلت لا دصيف خلاص لو جاي دار سواء عمينه مثلا 20 جنيه في ومتجيبه خلاص نعم فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل أن من قام بدينه وشرعه بد أن يبتليه فإن صبر على أمر الله ولم يبالي بالمشاره الواقعة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلاتها الله أكبر شوف حطفة حزمية خط أن من قام شوف يا أخواني الكلام الجميل كلام الجميل ان من قام بديني وشرعه لا بد ان يبتليه ان من قام بديني وشرعه دعوه منهج عمل تطبيق ان من قام بديني وشرعي لا بد ان يبتليه حط دي بروزها كده حطها عندك دائما ان من قام بشرعه لا بد ان يبتليه وديني لا بد ان يبتليه لا يمكن هذا منهج بالقران هي دي طريقه القران احاسب الناس ان يتركوا اي يقولوا امنا وهم لا يفتنون ابدا ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب الى ان قال في اخر الصفحه قبل ما تقلب ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله فهذه القاعدة لابد نحن نترب عليه اذا منهج عايز تربي شبابا عايز تربي في اه اه اه اه اناسا في الدعوة دي قواعد من القرآن ولا بعيد عن القرآن من القرآن دي لا داخل في الأصول العشرين ولا في الأصول الست دي في كتاب الله اه. ان من قام بديني وشرع لابد دليل كريان دليل ذلك من القرآن كتير من السنة كتير من الواقع العملي اكثر من يحصل هات كده جميع الانبياء من اول نوح الذي كلف بالرساله الا اهل الارض الى محمد صلى الله عليه وسلم هل في نبي واحد في نبي واحد نبي واحد لم يبتلى بهذا اذن يبقى اذا لم يعصم الانبياء من هذا الابتلاء بل جرى عليهم فكيف بالدعاء يبادل اخوان سبيل موجود وطن نفسك على هذا لا تنتظر ويودا تلقى في طريقك ولا كذا ولكن الجنة تحت ظلال السيوف نعم نعم قاله ومن, ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وسنته المحن عن, قصده عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان نعم نعم، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه نعم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني هذا عمر سهل على الألف أن يقول واحد كذا وكذا أنا وأنا وأنا وأنا اللي بنيت الدعوة ديت والدعوه دي على أكتافي وأنا صاحب بالفضل يعني وأنا لولايا كان حصل كذا وكذا هنتم بتعرفوا حاجة لما عرفتكم لكن ليس هذا الأمر هو الذي يتبين به صدق الشخص وكذبه إنما الذي يتبين به صدق الشخص وكذبه صدقه على الابتلاء والمكاة طب انت صح السلس دعوه بتعمل أو كذا طيب لما بتريد عملت ايه صبرت ولا عملت ايه ولا انتكاست بنيت مسجدا فهدمته لما لم ابتليت لما الصدق منهجا لما ابتليت رجعت عنه ولا عملت ايه لا فالحقائق تظهر الصدق من الكذب والعمل يظهر الصدق من الكذب فليس الامر بالتمني ولا بالتحلي وانما ما صدقته الاعمال نعم، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم مستهم البأساء والضراء، أي الفقر والأمراض في أندانهم، وجلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال. وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأ نصر الله مع يقينهم به ولكن لشدة الأمر وضيقه يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الله أكبر يعني شوف الابتلاء يتصاعد إلى أي درجة حتى يقول الرسول وهذا أعلى الناس إيماناً والذين امنوا مع متى نصر الله لا لا هو الرسول مفط لكن هذه شدة البلاء يعني هم يريدون إنذار فرج لأن الابتلاء اشتد فالمعنى هنا متى نصر الله ليس شاك ليس شكاً لا ما قالوا هذا شكا وإنما قالوا هذا استعجالاً لنصرة الله سبحانه وتعالى يعني البلاء شديد البلاء شديد نعم فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى ألا إن نصر الله قريب نعم يأتي الفرج دائما عند اشتداد المحنة اشتداد المحنة خلاص ما بقي شيء ظن الظن ما ضاقت جدا ولن تنفرج حين, الديم حين الديم يأتي الفرج نعم قال أصحاب موسى لمدركون قال كلا إنما يا رب سهدي العجل العجل؟ لا لو طلب العافية من البلاء ما, ما من ما فيها تعد لا لا ما. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن فنعم هذه خطوة برضه صاخب هذه من القواعد <تصفيق> نعم فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وسابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات يا سلام بقولك التفسير ده تفسير الحقيقة فيه توفيق عجيب الشيخ سعد رحمه الله تعالى يعني تجد النفس السلف والتقعيد هذا التفسير بما لا تجده في غير يعني الشيخ ركز على المعاني ورب من خلال التفسير رب من خلال هذا التفسير وهذا التفسير ده ما تستغناش عنه أعطوا بيس إليه غيره من التفسير لكن ده ما تستغناش عنه دي قواعد تربويه يعني الشيخ سعد رحمه الله تعالى في هذا التفسير مختصر ركز على المعاني التي تحتاج إليها الأمة فعلا بصدق يقول فكل ما اشتدت عليه وصاوبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحت بس من بقى ليصبر هذه المشكلة لأن إحنا تحصل يحصل لنا الزعزعة وقله اليقين والثقة باب نصبرش لكن فعلا لو كان الإنسان على الحق مهما وجد مهما وجد وصبر صبر صبر, صبر والله ثم والله هذه الطرق وهذه الوسائل التي استعملت للضغط عليه لتزهيدة هذا الحق لصده ستنقلب هي نفسها اسبابا ووسائل للتفريج له هي نفسها بإذن الله تبارك تعالى بس فين ده فين يعني الصبر دايماً لأن الإبتلاق قد يشتد حتى يصل إلى الضروة شوف يا اخوان البخاري لو البخاري الآن مثلا في مصر واحنا كده موجودين حد يسيب درس البخاري ولكن البخاري يا سلام ده احنا اللي بيقول روى البخاري بنقل تحت رجليه وما البقى ما البخاري هو بقى نفسه في عصر طيب البخاري ده كان في عصر الأئمة بقى مش في عصر نحن بقى عصر من الواحد مثلا النهارده بيشترى مذهبه مثلا براتب يجيلك ولا ب جلبية تهدأ اليك منهجك انت معايا ولا علي عزومه حلو بيت معاي 200 جنيه كل شهر بيت معاي اهداء لسان حلو بيت معاي زعلتك بيت علي اذا النهارده كذا خد بالك فيش اعتقاد نفيش كذا البخاري عصر الائمه يطلع من البلد يخرج يخرج من شده الابتلاء يطلع من البلد مفروض يقول ذو رحمه الله تعالى من كان يحضر مجلس محمد بن اسماعيل فلا يجلس معهم فقام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وقد وضع ثوب على رأسه وانطلق. يعني نشل المسلم. وهذا الذو من الآئمة، آئمة السنة يعني مش رجل متابع ولا حاجة. بس المسألة كان الشبان في مساله اللفظ فشوف الإدلاء ممكن يصل إلى أي درجة دفع عصر آئمة. لو البخاري موجود الآن. لو البخاري موجود الان هو اللي اي داعيه من الدعاه موجودين الان مين اللي يحب البخاري, اللي البخاري؟ هو اللي بيحب من على منهج البخاري وعلى طريقه البخاري مش البخاري يعني يزداد العدد الى انه ذا لا اذن هو نفسه فهذه الابتلاءات شديده لكن المساله بس الصبر, الصبر. ولهذا الانسان لا ينعى هم التفريج انما ينعى هم الثبات على الحق وتثبت عليه هو ده الهم كله إنما هم الفرج سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى هم الفرج سيأتي بإذن الله آمنا برب الغلاف بعدما مات الغلاف آمنا برب الغلاف فدي قواعد لازم نقف عندها اخوان لازم نوقف عندها لأن القواعد مهمة جدا والحمد لله في كتاب ربنا اللي احنا بنقرأه وبنحفظه وبنحفظه بس بنلتفتش إلى هذه المعاني اللي هي فعلا منهج حياه واقع متكرر مش ده وقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بس إنما فعلا واقع الأمة إلى أن يرف الله الأرض ومن عليه شوف في آخر الزمان حين يخرج جوج ومأجوج ومع المسلمين من؟ نبي الله ورسول الله عيسى عليه السلام ويشتد الابتلاء اجتداما عظيم حتى يوشي الله إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي بالطور فنوقب خرج عباد لي لا يدام لاحد بقتالهم يعني ما يقوى واحد على قتالهم بلاء حتى ينزل الله سبحانه وتعالى نصره من السماء نعم فيقول انقلبت المش في حقه من حق والمشقات رحال شوف احمد بعد كل المشقات قولي أحمد اللي انت عاوزه شوف شيخ الإسلام هؤلاء الائمه هؤلاء الأئمة ومن قبلهم تكون العاقبة لهم بإذن الله تبارك وتعالى نعم لكن أمر احفاد لصبر نعم وعاقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء وهذه الآية نظير قوله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله تعالى الاسلام أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا, ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد ستن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الله أكبر الله أكبر نعم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أي يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه عن المنفق عن المنفق عليه نعم. وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنف المنفق المنفق عن المنفق نعم. والمنفق عليه م. فأجابهم عنها فقال قل ما أنفقتم من خير أي مال قليل أو كثير فاولى الناس به وأحقهم بالتقديم واعظمهم حقا عليك وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما ومن اعظم برهما النفقه عليهما ومن اعظم العقوق ترك النفاق ترك انفاق عليهما نعم ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر ومن بعد الوالدين يعني إذا ما وجد فاذا كان عندهم ضيق فالنفقة تجب على الولد إذا كان موسرا هذه نفقة واجبة في نفقات واجب نفقة على الوالدين إذا احتاجا أما إذا كان الوالدان ميسوري الحال فإن نفقة لا تجب وتكون مستحب كونوا مستحبة معا يعني تكرم الوالدين بهدايا بكذا هذا مستحب إنما إذا ما وجد الوالدان شيئا فيجب عليك النفقة عليهما ولهذا لا تخرج الزكاة لهما لا تخرج الزكاة للوالدين ليه؟ لأن هؤلاء من الأصول الذين تجب عليك نفقتهم والنفقة والزكاة لا تخرج لمن تجب عليك النفقة لأن كده يبقى أنت استفدت من مالك وحصمت مالك من أجل هذا لا تغري الزكاة للوالدين للزوجة للأولاد وهكذا نعم ومن بعض الوالدين الحد حد حد الحاجة ما يحتاجون لي مطعما وملبسا ومشربا ومسكنا نعم ومن بعض الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة فالانفاق عليه صدقه وصله نعم فالقريب يقدم لك اخت فقيره وأخرى آ... آ... آ... ليست اختا لك وهي فقيره تقدم نفقه من اختك ولا ي... ولا يسمى هذا محاباه لا طالما ان عندها حاجه فتقدم انما المحاباه متى التي تستحق وأنت مأمور مثلا بالصلة فيها فتعطيها من الزكاة زي ما بيحصل الياردة كتير جدا هذه الصورة متكررة كثيرا جدا يجي واحد مثلا هيودي لأخته يودي لأخته في موسم مثلا الأرز والحاج يودي له شغل رز ولا في موسم كذا فهو يودي له يودي له يودي له منين من الزكاة لا ما ينفعش لأنها قد لا تستحق الزكاة لكن بديها من غير الزكاة صلة من غير الزكاة او عنده اموال زكاة مثلا وهي عندها مثلا هتعمل ابناء عملية مثلا يعني وهو دلوقتي بحكم يعني اجتماعيات وكذا لازم يساعدها مثلا خمسمة جنيه وربعمائة جنيه ولا كذا فهم يروح يدي منين من الزكاة من ينسحش ولهذا زوء الله دائما الزكاة تبعل جدا هو انا متحقية بديني من الزكاة جزاك الله أخي ربنا يبارك فيه نعم فلا يوحي وجد الزكاة فهو مقدم عليه على غير ومن ذلك الجار مقدم على غير برضه ولهذا كان القول بأن الزكاة لا تخرج من البلد قولا قائما على الدليل أيضا إلا عند الحاجة يعني اولى الناس بزكاتك أهل بلدك لو أنت طلعت برا البلد وغيرك طلع برا البلد قد يحرم فقراء البلد نعم واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب فوصل الله بهم العباد رحمة بهم ولطفا واليتامى من فقد أباه قبل الولوه أما من فقد أمه فليسم يتيما ومن فقد أباه بعد البلوغ فليسم يتيما وأن بقي عرفا فهو يتيم حتى لما يتجوز فلكن اليتيم ومن فقد أباه قبل البلوغ والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة سينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم وابن نعم. السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده نعم ولو كان غنيا في بلد ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده لكن ينفق عليه حتى يصل لأنه فقد نعم ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال وما تفعلوا من خير من صدقه على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع انواع الطاعات والقربات لانها تدخل في اسم الخير فان الله به عليم فيجازيكم عليه ويحفظه لكم كل على حسب نيته واخلاصه وكثره نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونسعها طيب نكتفي بالقدر هذا ان شاء الله